طاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي هاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع, سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء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 والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس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 ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت اوكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أ يود أحدكم أن تكون له جنة نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله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 لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أغنياءَ مَنَعَتْهُمُ التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمُ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 وَإِنْ تُبْتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تُغْلِمُونَ وَلَا تُغْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُو أُصْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مِيسَرَهُ وَأَن تَصْدَقُ خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمّله فليملل وليّه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أنت تضل إحداهما أن تَضِلَّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبش الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوى للشهاده وادنا الا ترتابوا وادنا ترتابوا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها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 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تاخذنا ان نسينا او اخطانا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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن.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 وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا باللدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم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 رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الثلاثاء وهو اليوم الأول من شهر شعبان سنة 1391 هجرية وهو اليوم الحادي والعشرون من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين